بالحب تلقى كل بدور ضيف الاماني والسرور فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأحبة هذه خلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات إخواني الأحبة تحدثنا في المرة الماضية عن الأخطاء التي يقع فيها الصائمون واليوم نتابع ذكر الأخطاء التي يقع فيها الصائمون ذلك لشدة أهمية هذا الأمر بالنسبة للصائم فإن الصائم إذا صاب ولم يرفض ولم يصخر تقبل الله عز وجل منه، وأما إذا صخب وفسق ووقع في الرفث واللقو فإنه يدخل في حديث رب قائم الليل سلام صيامه إلى الجوع والعطش ورب قائم ليس سلام من قيامه إلا السهر ونحن نربأ بكاء الحبيب ونربأ بأنفسنا أن نكون من هذا الجنس الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ثم ليس له من أجل شيء. ومن الأمور التي ابتلينا بها في شهر رمضان المسلسلات والأفلام المسلسلات والأفلام حتى إن كل قناة فضائية تستغل شهر رمضان لنشر أكثر أفلامها ومسلسلاتها وفوازيرها وما إلى ذلك مما لا علاقة له برمضان وإني أستغل ما هو الرابط بين المسلسلات والسكتشات والأفلام التي فيها الاختلاط وفيها العري وفيها قلة الحياة وفيها العبث بشهر رمضان شهر الصيام والقيام والسمو الروحي السمو بالنفس والقرب من الله سبحانه وتعالى ولذا كان لزاما على كل رب منزل أن ينتبه لهذه المسألة أنت يا عبد الله أنت يا أخي مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راعي في بيته ومسؤول على رأيته وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس, والحجارة النار وقودها الناس والحجارة فعلى المن أن يقي أبنائه ويقي إخوانه وأحبابه من هذه النار وخاصة من كانوا تحت مسؤوليته العمل أن الله سبحانه وتعالى قد قال لعباده كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم وقال وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك أزكالهم فغضوا البصر إذا كان مأمورا به في سائر أيام المرء فهو وقت الصيام أشد وأكثر أهميا لأن الصائم من المفترض أن يسمو بروحه ويقترب من الله سبحانه وتعالى ويستغل هذا الشعر في أن يكثر الله عز وجل له وقد ذكر علماءنا رحمهم الله أن الصيام على ثلاثة أضرب صوم العامة وصوم الخاصة وصوم خاصة الخاصة فأما صوم العامة فهو الصوم عن الطعام والشراب والشهوة شهوة الفرج ولا يبانون بعد ذلك ما فعلوا وأما صوم خاصة فهو الصوم عن ذلك والصوم عن المحرمات فما يأتون شيئا محرما وأما صوم خاصة الخاصة فهو الصوم عن كل ما يقطع عن الله سبحانه وتعالى والذي ينشغل بالمسلسلات والمسرحيات والسكتشات وما إلى ذلك فهذا يدخل في صومه العامة الذين ليس, ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش وليس لهم من قيامهم إلا الساعة فحذاري أخي الحبيب من أن يضيع يومك ونهارك في الأفلام ومسلسلات وحذاري أن يضيع ليلك أيضا في السكتشات والمسلسلات وما إلى ذلك من الملهيات وقد كثرت مع الأسف هذه الأيام هذه الأمور التي لا طائل من ورائها حتى إن المرء الذي يريد أن يؤض بصره يجد يجد من العنت والشدة في تطبيق هذا الحكم الشيء الكثير لأنه أن اتجه وأن أدار وجهه وجد ما لا يسر من العورات المكشوفة والنساء الكاسيات العاريات فلا أقل من أن ينشغل المرء بما ينفعه من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في نهاره وهناك من البرامج القيمة المفيدة ومن القنوات الفضائية المفيدة التي فيها الدروس النافعة التي تزكي النفوس وترفع الشيء الكثير فلا بأس أن يحضر المرء شيئا من هذه الدروس وأما الليل فدونك محرابه وتهجد به وانشغل بفهم كتاب الله فإن من كان قبلنا كانوا يرون هذه الآيات يرون كتاب الله رسائل تأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى فهم يتلونها في الليل يطبقوها في النهار فكذلك فلنكن ونحن إن لم نكن مثلهم فعلى الأقل أن نتشبه بهم فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا ويجدر بنا في هذا المقام أن ننشد ما كان ينشده الإيمان الشافعي رحمه الله بقوله أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنان بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة هذا الإيمان الشافعي الجهب الناصر السنة يقول هذا الكلام تواضعا وهضما للنفس، وأما نحن فيجدر بنا أن نقول ذلك بحق، لأننا إذا نظرنا فيما نقدمه من صيام وقيام وأعمال، فإنها لا شيء بجوار ما كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يقدمونه، وإذا قرأنا في موطئ مالك رحمه الله أن السلف كانوا يقومون يصلون بالمئين في التراويح، وأنه إذا إذا ختم الإمام البقرة في ركعات قليلة كانوا يعدونه في القصة وأنه كانوا يعتبدون على العصي ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر علمنا أننا لاهون عابثون مقارنة بما كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى يفعلون. فاللهم رد بنا واهدنا وأصل أحوالنا إنك ولي ذلك القادر عليه الحمد لله رب العالمين